فاهلا ومرحبا اخواني واخواتي في درس لعله الاخير من دروس علوم القرآن واخترت ان يكون الموضوع اليوم هو عن القسم في القرآن الكريم والحقيقه ان المواضيع كثيره جدا وذكرنا اهمها في الفصل الاول وذكرنا جزءا كذلك مهما في هذا الفصل وبقيت بعض المواضيع يعني وما إن لا يدرك كله لا يترك جله فالقسم قد جاء في عدد من, من صور القرآن الكريم حيث ابتدأت صور بالقسم كمثل قسمه سبحانه وتعالى بالليل والليل إذا يغشى والضحى والليل والليل إذا سجى والنجم إذا هوى وكما تعلمون والفجر وليالي عاشر إلى آخره يعني يوجد صور ابتدأت بالقسم ومما أحصاه العلماء وهو بيّن أن الصور التي بدأت بالقسم هي خمس عشرة صورة أما الأقسام التي جاءت في وسط وفي ثنايا السور فهي كثيرة جدا والقسم عموما في اللغة العربية يأتي, يأتي لتأكيد المقسم عليه والمقسم عليه هو جواب القسم وليتمكن المخاطب المتكلم من تقرير ما يريده في نفس من يسمعه ومن يخاطبه والقرآن الكريم هو خطاب للناس عامة هو خطاب للناس كافة والناس معاد كمعادن الذهب والفضة والناس على درجات كبيرا فمنهم المؤمن بالله عز وجل المصدق لخطاب الله عز وجل ولكلام رسوله ومنهم عكسه تماما الملحد المنكر بالله عز وجل او المشرك المنكر للايمان وتفاصيله ومنهم الذي يشك في القدر في القدر ومن من يشك في اليوم الاخر ومنهم من لا يؤمن بوجود الملائكه وهم درجات ويختلفون اختلافا شديدا ومن من يؤمن بالله ولكن يشرك مع الله اله آخر والعياذ بالله ولذلك كان لكل واحد من هؤلاء اسلوب يناسبه من تلك المؤكدات فجاء القسم من الله سبحانه وتعالى لإقامة الحجة على المنكرين عموما على المنكرين وينختلفوا فيما أنكروا ولتأكيد الأخبار التي يحكيها ربنا عز وجل ويسوقها في سياقات مختلفة وكذلك من جهة أخرى لطمأنة المؤمنين ولتبشيرهم ولجعلهم في راحة النفسية وكل ذلك بما يريده ربنا سبحانه وتعالى أن يقرره من أحكام وتكاليف والمصنفات في هذا الباب ليست كثيرة التي اختصت بمسألة القسم ومن أشهرها وأبرزها وهي معروفة عند طلاب العلم جميعا كتاب التبيان في أقسام القرآن للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله وهو كتاب قد طبع عدة مرات ويوجد طبعات نفيسة وطبعات جيدة من ذلك المطبعات المجمع الفقه الإسلامي بجدة حيث طبعت المجموعة الكاملة لمؤلفات ابن القيم كذلك لعبد الحميد الفراهي الهندي كذلك صاحب المدرسة التفسيرية المشهورة كذلك له كتاب جميل أيضا وجيد في هذا الباب وهو, وهو الإمعان في أقسام القرآن الإمعان أي التفكر والتدبر القسم من جهة اللغة والإصطلاح والصيغة أما من حيث اللغة فالقسم هو الحالف واليمين و يقال الحلف بفتح الحاء وكسر اللام أما قولنا الحلف حلف نقول مثلا أو فلان يعني يحلف من جهة أنه هذا حلف الحلف هو له معنى العهد وله معنى الاجتماع أيضا وليس هو المقصود به القسم أما الحلف فهو القسم و القسم سمي بهذا الاسم كما قال أهل اللغة من قسم الشيء بمعنى جزاءه وفرقه ووجه ذلك بأن اليمين تقسم أو تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا على رجل أنه قتل, أنه قتل صاحبه مثلا فيحلفون خمسين يميناً تقسم عليهم فهو في الأصل تقسيم أيمن هذا الاصل عند العرب ثم صار القسم إسماً لكل حالف وفي أبواب الفيقة من درس الفيقة ومن درس الكتب الفيقية لا يجد يعني باب القسم إنما يجد يقولون مسألة القسامة ثم يذكرون فيها الأيمان وحكم اليمين وأنواع اليمين وما هي هل يوجد كفارة لهذا اليمين او لا يعني كما تعلمون يوجد اليمين, اليمين التي فيها كفارة واليمين التي ليس عليه كفارة واليمين المنقرة الباطلة ويوجد كذلك اليمين الغموس إلى آخره وهذا كله في مضاني ينظر فيه في مظاني كتب الفقه فهذا من جهة اللغة أما من جهة الإصطلاح وهو الأهم لأن الإصطلاح هو المطلوب عندنا فدائما اللغة نعم اللغة تذكر المعنى الواسع المعنى الأوسع لكن الاصطلاح هو إصطلاح أهل العلم في كل فن مثلا إصطلاح أهل الحديث في مسائل الحديث وإصطلاح الفقهاء في مسائل الفقهة وكذلك هنا نذكر إصطلاحه أهل علوم القرآن وأهل الفقه أيضا لأن القسم له أحكام وله آثار فقهية أيضا فمن جهة الاستلاح هو ربط النفس بالامتناع عن شيء او الاقدام عليه ربط النفس يعني إذا أقسمت على أمر فإنك ربط نفسك بأن تفعل أو لا تفعل أو ربطت نفسك على صحة هذا وعلى بطلة تقول والله هذا حق والله هذا باطل والله لا لأفعلن كذا والله لن أفعل كذا هذا كله فيه ربط النفس على شيء على معنى معين ولماذا يستعمل القسم للتعظيم لأنه معظم عند الحالف إما معظم حقيقة أو اعتقادا كذلك يعني قد يكون يعتقد أن هذا الذي حلف به معظم ومن حيث الصغة هو في الأصل أن يؤتى يعني يوجد أركان للقسم فالأصل فيه أن يؤتى بالفعل فتقول أقسم بالله أو تقول أحلف بالله هذا هو الأصل ومن ذلك قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم ولكن ليس شرطاً أن يؤتى بالفعل فقد يؤتى بالقسم دون ذكر الفعل مثل, مثل قولك والله لا أفعلن والله لن أفعلنا فعموماً القسم له أركان وهذه الأركان قد يتخلف بعضها فمن ذلك فعل القسم كما قلنا أقسم أحلف وكذلك أداة القسم أو ما يسمى بحروف القسم وهي كذلك تجر تجر المقسم به, تجر مقسم به كمثلاً ألواه والباء والتاء كوالله وبالله وتالله ومن أركان القسم المقسم به وهو ربنا عز وجل عند المسلمين الأهل الإسلام لا يحلفون ولا يقسمون إلا بالله ومن أقسم بغير الله عز وجل فقد كفر أو أشرك كما جاء في الحديث وليس معنى هذا أنه كافر أو مشرك لكنه قد جاء بابا من أبواب الشرك الأصغر فإن, عظمه فإن عظم المقسم به كتعظيمه لله صار شركا أكبر كالذين يقسمون بآلهتهم وبالذين يدعونه من دون الله فهذا الشرك أكبر ولا شك فيه أما المسلم فإنه إن أقسم بغير الله فقد وقع في باب من أبواب الشرك فيجب أن عنه وللأسف هذا منتشر كثيرا في بلاد المسلمين خاصة عندنا مثلا هنا في تونس فيقسمون كثيرا بغير الله عز وجل فلذلك يجب تنبيه الطيبين من المسلمين ونصيحتهم في ذلك وأن ندلهم على الكفارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث قال من حلف باللات فكفارتها أن يقول لا إله إلا الله فمن هذا الباب يقاس عليه أنه من حلف بغير الله فإنه يقول لا إله إلا الله فمع الزمن ومع التدرب على هذا ومع الإنسان يعني لا يمكن أن يكون يعني أن يصلح نفسه بين عشية وضحاها هذا صعب جدا فتبقى هذه الأشياء كدرب الإنسان فننبهه من رأيته يفعله ننبهه بأن يفعل الكفار كل ما, أخطأ ما كل ما أخطأ يعني يقول لا إله إلا الله فلعل الله عز وجل يمحو بها هذه السيئة والله عز وجل يقسم بما يشاء وكيف يشاء ولأن الله عز وجل عندما أقسم, أقسم بمخلوقاته فالقسم بالمخلوق دليل على عظم الخالق أما قسم المخلوق بالمخلوق هذا لا يجوز لأنه يعظم شيئا لا ينبغي تعظيمه عنده هو الأصل أنه يعظم يعظم الله فقط ويقسم بالله فقط ومن أركان القسم أيضا وهو الركن الأخير هو المقسم عليه أو ما يسمى بجواب القسم من ذلك مثلا قوله تعالى والذاريات ذروة فالحاملات وقرى فالجاريات يسرى فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لا واقع فهذه الجملة انما توعدون لصادق وإن الدين لا واقع هذا هو جواب القسم يعني كل هذه المقدمة في القسم والذاريات ذروة إلى آخره هذا كله لإراد هذا الوعد إنما توعدون لصادق فالعرب إذا سمعوا قسماً انتبهوا وأرعوا اسمعهم وأرعوا انتباههم ينتظرون ما الذي سيأتي بعد هذا القسم فهذا أسلوب ذكر كثيرا وهو من خصائص الصور المكية لماذا؟ لأن هذا أسلوب مهم وأسلوب معتبر عند العرب فالله عز وجل ذكر ذلك للمشركين وللمؤمنين كذلك في مكة فلذلك القسم هو من علامات السور المكية أما في المدينة فلم يكن من أسلوب أهل الكتاب وغيرهم ممن عاش في المدينة القسم لذلك لا تجد إلا قليلا أما معظم الأقسام موجودة في السور المكية العلماء قسموا مسألة القسم أو أنواع القسم قالوا القسم في القرآن الكريم نوعا قال يوجد قسم ظاهر ويوجد قسم مضمر أما القسم الظاهر فهو ما توافرت فيه الأركان الأربعة أركان القسم الأربعة وهي فعل القسم والأداة والمقسم به وجواب القسم وقد يحذف أحيانا فعل القسم من ذلك قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّا قول الله عز وجل على لسان إبراهيم وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّا أَصْنَامَكُمْ بعد أَنْ تُوَلُّوا مُتْبِرِينَ وكقوله تعالى فَوَرَبِّ السماء وَالْأَرْضِ انه لحق مثل ما انكم تنطقون فكما ترون هنا يوجد اداه القسم الواو فوا ربي الواو المقسم به ربي, ربي السماء وجواب القسم انه لحق مثل ما انكم تنطقون وقد يحذف أيضا جواب القسم اصلا وفي كما مثلا في قوله تعالى قاف والقران المجيد فهنا فعل القسم محذوف وجواب القسم محذوف أيضا وهذا من الأقسام البليغة في القرآن وفيه بلاغة عالية وجازة في اللفظ والموجود هنا هو أداة القسم وهي الواو والمقسم بي وهو القرآن وهذا يصدع الآذان للعرب لأنه أقسم بالقرآن العظيم فيعلمون من ذلك أنه أقسم بعظيم هذا عموماً القسم الظاهر البين القسم المضمر هو ما حذف منه المضمر يعني الذي فيه إضمار أي غير ظهور ليس ظاهراً وهو ما حذف منه فعل القسم وآدات القسم والمقسم به إذن حذف فعل القسم آدات القسم والمقسم به وتدل عليه اللام المؤكدة المؤكدة أو اللام الموطئة للقسم التي تدخل على الجواب كقوله تعالى لَتُبْلَوُنَّ في أَمْوَالِكُمْ يقول العلماء هنا في تقدير الآية يعني قال العلماء في تقدير هذه الايه يعني كان الله عز وجل قال والله لا تبلوون او كانه قال مثلا أقسم بالله لا تبلوون فحلف فعل القسم اقسم أو احلف وحذف حرف القسم وحذف المقسم به ولم يبقى إلا الجواب جواب القسم ودل عليه عليه اللام إذن هذه يعني هذان هما نوعا القسم في القرآن الكريم أما المقسم به في كتاب الله عز وجل فنوعان أيضا فمن ذلك قسم الله سبحانه بنفسه في خمسة مواضع في كتابه كقول ومنها يعني من هذه الخمسة هي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيما شجر بينهم وفي قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين وفي قوله تعالى فوربك لنحشرنهم وقوله تعالى فورب السماء والأرض وقوله تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب وكذلك أقسم الله سبحانه على لسان انبيائه في أربعة مواضع في قوله تعالى وتالله لاكيدن اصنامكم كما ذكرنا عن ابراهيم عليه السلام أو يعني قد أمرهم امرهم بالقسم في قوله تعالى زعم الذين كفروا الا يبعثوا قل اي قل يا محمد قل بلا وربي لتبعثن وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتيَنكم ومثلا كذلك جاء القسم في آيات اخرى كقول اخوتي يوسف لابيهم تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرزا وكذلك ايضا يعني في قوله تعالى إن انك لتوردين في سورة الصفات فهذا عموما القسم الذي يكون فيه قسم بالله عز وجل إما قسم الله بنفسه أو على لسان أنبيائه أو على لسان غيرهم كما قلنا إخوة كما ذكرنا عن إخوة يوسف أو كغيرهم كما في سورة الخلم أيضا وغير ذلك النوع الثاني في المقسم به من المقسم به هو قسم الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته وهذا كثير جدا كما ذكرنا في الفجر وليال عشر شفع والوتر كل هذه أقسام والضحى والليل إذا سجى والليل إذا يخشى والشمس وضحاها إلى آخرين فهذه الأقسام قسم الله عز وجل بمخلوقاته يضل على عظم. وعلى عظمة خالقها وبارئها وعموما قد يكون فيه بيان لفضيلة هذا المقسم به فالله عز وجل عظيم لا يقسم إلا بعظيم كقوله تعالى مثلا لا أقسم بهذا البلد والبلد هنا هو البلد الأمين وهو مكة وكقوله وهنا لا هذه اختلف العلماء فيها لا أقسموا بهذا البلد ما معنى لا أقسموا يعني لماذا لم يقل أقسموا لماذا قال لا أقسموا فهل هذا قسم أو لا قال جمهور العلماء أن هذا قسم واستدلوا بقوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فقال لا أقسم بمواقع نجوم لا أقسم ثم قال وإنه لا قسم لو تعلمون عظيم فبين أن هذه الصغة هي الصغة قسم وبعضهم قال لا هذه لا أقسم جاءت لي توكيدي القسم وهي اللغة وطريقة معروفة عند العرب وبعضهم قال يعني لو كنت مقسما بشيء لا أقسمت بهذا البلد فجعلوا محذوفا إلى آخره ومنهم من قال لا هذه المقصود بها لا أقسموا لا أقسموا ليس لا أقسموا لا أقسموا كما جاء في رواية الشعبة عن عاصم في هذه الطريقة في القراءة الله أعلم على كل حال الظاهر العالم أنه هذا قسم وهذا الذي عليه جمهور العلماء وقوله تعالى إذن قاف والقرآن المجيد فهذا بيان بشرف وفضل المقسم به وهو الكريم وقد يكون أيضا فيه إشارة لهذا الشيء المقسم به كقوله تعالى مثل والتين والزيتون فليس فيه تعظيم للتين والزيتون ولكن فيه إشارة إلى أنها أشياء نافعة ففي إشارة إلى ما فيهما من فوائد ومنافع للإنسان وقد يكون أيضاً القسم إشارة إلى كون المقسم به من أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى السماء والشمس والقمر والليل ويوم القيامة إلى آخره والضحى والفجر إلى آخره عموماً إذن هذا هو المقسم به قلنا نوعاً إذن ذكرنا الآن أنواع القسم القسم نوعاً إما قسم ظاهر وإما قسم مضمر وذكرنا المقسم به قلنا هو النوعان أيضا إما أن يكون قسم بالله وإما أن يكون قسم بمخلوقاته المقسم عليه كذلك في القرآن الكريم وهو جواب القسم هو المراد بالقسم وهو الذي يكون فيه التوكيد والتحقيق للقسم وغالبا ما تدخل فيه اللام أو حرف التوكيد مثلا كإن فيكون فيه جواب القسم كقوله تعالى يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين ودخلت إن التي هي حرف ناسخ يفيد التوكيد وكذلك كما ذكرنا آنفا في قوله تعالى والذاريات ذروة فالحاملات وغد آخر قال إنما تعدون لصادق إنما إن كذلك وإن كانت هنا مكفوفة بماء يعني لا تعمل فيما بعدها ولكن يبقى التوكيد موجود يعني معنى التوكيد موجود وغالب الأمور التي أقسم الله عليها هي أصول الإيمان في قوله تعالى يعني جواب القسم كان عموما في أصول الإيمان وفي أركان الإيمان لأننا ذكرنا أن القسم كان حجة على الكافرين والمشركين الذين كانوا في مكة خاصة فلذلك كانوا ينكرون وصول, وصول التوحيد والإيمان بالله وإفراد الله بالعبادة واليوم الآخر والحياة والموت يعني الموت والبعث بعد النشور هذا ما كان ينكر هؤلاء فلذلك كان المقسم عليه هو في بيان هذا فكذلك مثلا ا في اظهار التوحيد توحيد سبحانه مثلا والصافات صف فزاجرات زجرا ان الهكم لواحد لو فهذا بيان للقسم على ماذا على التوحيد واو مثلا القسم على إظهار عظمة القرآن الكريم كقوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم أو إظهار لجلالة المرسل كالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما نتق عن اله إن هو إلا وحيها وه أيضا في إظهار مزل القرآن أو إظهار للشأن القيامة التي قد ينسى الناس أمرها مثل قبله تعالى والمرسات أررف في العصفات عصف والناشرات شرأ في الفيقات فررق فالفارق في الملقيات الذكرة إنما تعدون لواقععة كذلك من حكم المقسم عليه أن يكون فيه بيان بعض احوال الناس وما فترهم الله عليه من صفات واخلاق كما قال تعالى لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين امنوا وكان هذا في جواب قسم ماذا في جواب قسم قوله تعالى والتين والزيتون وتور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان الآيات كما أقسم ربنا عز وجل بالليل فذكر أن أعمال الناس تختلف كما في قوله تعالى والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتا فعمماً من فوائد القسم القسم إذن له فوائد كثيرة منها تأكيد المقسم عليه وهو جواب القسم ومنها لفت الأنظار إلى أسرار وعجائب آيات الله عز وجل كما قال تعالى لما أقسم لما أقسم بالفجر قال هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل الذي لذي يتدبر ويتفكر فيما أنزله الله كذلك من فوائد القسم إقامة الحجة على المشركين وإثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الفوائد أيضا اظهار فضل المقسم به وعظمته وكذلك من الفوائد حسن المطلع في الصورة لأن أسلوب القسم أسلوب جميل يعطي يعني أوائل الصور يعني بهجة ورونقا ف وكذلك فيه تهيئة لقبول ما يأتي بعدها واستشراف الأمر الذي سيقسم عليه وهذا ربما قد يكون فيه ثقل على بعض الناس لأن القسم يعني له قيمة وله وزن ثقيل على كثير من الناس وعلى كل حال مسائل العلمية في مسالة القسم كثيرة ويوجد مواضيع أخرى كذلك مهمة والله المستعان وذكرنا أطراف قليلة متفرقة من مسائل تخص علوم القرآن أسأل الله أن ينفع بها وأن يجزئكم الجزاء الوافر على حسن انصاتكم وعلى تتبوعكم نرجو منكم أن تفعلوا التلخيص لهذه الدروس لكل الدروس المختلفة التي درستموها وتجعلونها في دفتر حتى يحفظ العلم ولعل في يوم من الأيام تراجعون هذا وتتوسعون فيه ولعلنا نقف هنا ونشكركم وجزاكم الله خيراً على ما أظهرت من صبر وحسن متابعة فنشكركم وأجزاكم الله خيرا جميعا وباعك فيكم هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وشكر الله لكم